يا أيها النبي لما تحرم ما أحرم الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلى تأيما لكم والله مولاكم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 سّغءِ قََّقَ كَُّأَ بدهُ أزواج الزواج خَيرّ كَُّ مسلمات مؤمناتِ قونتاتائبات تائبات ابدات س إحات فبات يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا قولوا اؤنفسكم واهليكم نارا, نارا